الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصفه أجمعين قمنا بعم فهذا هو المجلس الثالث في تبتيس والتبتيس في تبتيس قرار من الشرح الممكن للشرف الإمام محمد بن صالح بقيمين رحم الله تعالى كان هذا النجلس في ليلة أضابع عشق من شهر السطر لعام الرابع بعد أربعمائة ولفن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليكم الصلاة بسم الله وحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يوما التابع عدام بعد فما زلنا في مبحث سجود التلاوة المسمى السجود القرآن وقد وقفنا في المجلس الأخير منذ قول المصنف والصحيح أن هناك أيضا سجدة تلاوة في صاد في صورة صاد أنه صح عن ابن عباس أن وراء النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها هذا أخرجه البخاري في صحيحه الحديث مجاهد أنه قال قلت لابن عباس أن أسجد في صاد فقرأ, فقرأ ابن عباس ومن ذريته داود, داود وسليمان إلى أو حتى أتى قوله فبهداه مقتدف هكذا رواء المخاري ثم قال ابن عباس نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم من أمر أن يقتديا بهم أي أن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء والرسل المذكورين في آية الأنعام مذرية داود, داود وسليمان إلى آخر الآية إلى قولي فبهداهم, فبهداهم مقتده وهذا قد أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء من الصحيح تحت باب واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب وأخرج بعده من طريق أخرى قال ابن عباس أنه قال صاد ليست من عزائم السجود صاد ليست من عزائم السجود ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزجد فيها إن حتى إن كانت ليست من العزائم ولكن هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ولكنه سجد وهذا الثاني أخرجه أبو خليه في كتابه سجود القرآن من الصحيح تحت باب سجدة صاد وقد اختلف العلماء في السجود في سجدة صاد نظرا لتباين الأدلة في هذا الباب والتي دل بعضها على أن سجدة صاد سجدة شكر لا سجدة تلاوة ومن هذه الأدلة التي دلت على هذا الحديث الذي أخرجه النسائي في المجتبى وفي سنعين كبرى من طريق حجاج ابن محمد المصيصي عن عمر, عن عمر ابن ذر عن أبيه عن سعيد ابن جبير عن ابن رضي الله عنه هنا ان الذي صلى الله عليه واله وسلم سجد في صاد وقال سجدها داوود توبه ونزجدها شكرا سجدها داوود أما <تصفيق> هذا الحديث قد اختلف فيه اختلف فيه بين الوصل والإرسال فرواه موصولا عن عمر بن ذر ثلاثة حجاج ابن محمد المصيسي وذكرنا روايته عند المسائي والثاني عبد الله ابن بزيغ أخرجه أبضار قطني في سننه والثالث محمد ابن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفه اخرجه في كتابه الاثار ومن طريقه أي من طريق الطريق محمد بن الحسن اخرجه الطبراني في الكبير وخالف هؤلاء الثلاثه اثنان وهما معمر اخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن ذر عن أبيه مرسلا والثاني صفيان بن عيينة فأخرجه البياقي من طريق صفيان عن عمر بن ذر عن أبيه مرسلا أيضا وثم رواية أخرى عند عبد الرزاق في مصنفه وأنه أخرجه مهذرة أفمر ويخرج عند الطبراني في مهجمه كبير أخرجه من طريق الدبري الذي يراوي المصنف عن عبد الرزاق فلحدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن غمر بن بر عن أبيه عن سعيد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ولم يذكر ابن عباس فهذا أيضا جاء مرسالا ولكنه من مرسل سعيد من ليس من مرسل ذر الهنداني فصار اختلاف في الإسناد وقد رضجح البيهقي الإرسال وقال بعد أن روى رواية سفيان بن عيان المرسلة وقال هذا هو المحفوظ مرسلا نعم وقد روي ابن أوجه عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موصولا وليس بقويه هكذا قال البياقي قلت الذين رووه موصولا ثلاثا منهم ثقتان والثالث وضعيف فمحمد ابن حجاج ابن محمد المصيص هذا قال فيه أحمد ما كان أضبطه وأصح حديثه وأشده تعاهده للخروف ما كان أضطه وأصح حديثه وأشد تعاهده للخروف ولكن ابن سعد رماه بالاختلاط فادعى ابن سعد أنه قد اختلط في آخر عمره وتغير قال حين راجع إلى بغداد ولكن الذهبية قد دافع عنه في سير أعلم النبلاء فقال ما هو تغيرا يضر يعني لم يضره هذا التغير وقد نقل أصحاب كتب الاختلاط أن, أن ابن معين قد أمر ابنه أي ابن الحجاج ان محمد أن يحجبه لما اختلط وكان اختلاطه في آخر عمرهم فقيل أنه يروي شيئا بعد الاختلاط فعلى هذا لا يضره هذا الاختلاط كما قال الذابي فالشهل أن حجاجة بن محمد ثقة وكذا محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة ولكن عبد الله بن بزير ضعيف فليد فلا تغوي روايته الثقات هؤلاء وأما من رواه مرسلا فهم معمر وصفيان بن وييمان كما بينا وبلا شك صفيان بن وييمان حافظ فبص ولذلك رجح روايته البياقي على غيرها ف الامر فيه نظر نهايه اا ثبوت الحديث و هناك حديث عند ابي داوود ابن سليمان خرج ابو داود في سننه قد يشهد لبعضه يشهد لقوله سجد هذا داوود توبه و قد اخرجها عن ابي سعيد الخدري انه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اا على المنبر صاد فسجد نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان اخر فلما كان في يوم آخر قرأها فلما بلغ استجدت تشذنا الناس للسجود تشذنا اي تهيا او استعد الناس للسجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم أي تهيأتم للسجود فنزل وسجد وسجد معنا في المرة الثانية لم يسجد إلا لما رأى الناس سجدوا أو لما رأى الناس للسجود ثم علّل عاد سجوده في المره الثانيه بقوله انما هي توبه النبي يعني كانه اراد اراد ان يبين صلى الله عليه وسلم ما قد بينه انه عباس في ما البخاري ان ان صليت ليست عزاء السجود يعني ليست لا يتاكد السجود فيها و هذا الحديث يعني قد رواه, رواه أين ربي وقال حديث حسن الإسنادي صحيح وقد صحح الإمام كما في صحيح أبي ذاود في الكتاب الأم وبين علة فيه في إسنادي وهو رويه ابن أبي هلال ولكنه ذكر بعد ذلك أن له شواهد تصح بها ولعل من شواهده ما قد أشرنا إليه من حديثي الحديث ابن عباس الذي اختلف في منى الوسط والسان وممن علل العلة لفسيرت ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين ويعد أيضا شاهدا ما أخرجه الشافعي في المسندة ابن أبي شيبة في مصنفه مثل ابن صحيح علي بن مسعود أنه قال أنه كان لا يزجد في صاد وكان يقول إنما يتوبة نبي هذا أيضا يعد جاهدا موقوفا على ابن مسعود يعني يقوي حديثه حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد فعلى الاقل الاحوال قوله انما يتوبت لدي على ما يظهر يصح مرفوعا ما ليس بواعد الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التعليل كما ذكرت لا ينفي مشروعية السجود من أصله في سورة صاد إنما يجعل السجدة التي في سورة صاد كما قال ابن عباس ليست من العزائم يعني إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فلا يقال إنه ترك سنة المؤكدة ولذلك قال الترميدي اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا أي في سجدة صاد فرأى بعض أهل العلم أن يزجد فيها هو قول صفيان وابن المبارك والشافعي نعم أحمد وإسحاقه وقال بعضهم إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها نحو ابن مسعود يعني ابن مسعود كانوا لم يرى يعني السجود أصلاً يعني لم يرى مشروعية السجود في صادر لتعليله بأنها توبة نبي يعني أنها تخص داود عليه السلام لما استغفر ربه فخر راكعا وأناد طيب وهناك آثار أخرى عن الصحابة أنهم سجدوا فيها نحو ما قد أخرج عبد الرزاق مثلا صحيحا السائب ابن يزيد أنه قال رأيت غصمان ابن عفن يسجد في صاد واخرج أيضا مثلا صحيحا عبد ابن أبي نبابة أنه قال سمعت ابن عمر يقول في صاد سجدة وقال يعني قول الوسط مما سأل ماذا إلي الجمهور من أنه تشرع أستجدر بي صاد ولكنها لا تتأكد لا تتأكد كغيرها من استجداد طيب أقرأ لزيبعده آه وقلنا بعد على هذا فتكون السجدات خمس عشرة خمسة خمسة سجدة هذا القول قد قال بإسحاق كما نقل ذلك من المنذر الأوسط و... وأيضا هو ظاهر اختيار ابن قيم الجوزية كما في زاد المعد ان السجدات في القرآن خمس سجدة أخرى لزيارة حكم التكبير قال الأصدر رحمه الله تعالى حكم التكبير عند السجود وورف صبت عن المبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل رفع مفض في هذا العموم السجود التلاو وأما ما يفعله بعض الأئمة من التكبير إذا سدد دونه ما إذا رفع م. فهو مفني على فن خاطر لأنه لما رأى بعض أهل العلم اختار في سجود اتلاوه داخل الصلاة أن يكبر إذا سجد دون ما إذا رفع م. ظن أن هذا في غير الصلاة أيضا وليس كذلك بل إذا كان سجود بصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا رفع نعم يتكلموا الشيخون عن حكم التكبير للسجود التلاوة عند النزول وعند الرفع منه وأشار إلى أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية التكبير للنزول فقط وهو يعني يشير بهذا على ما يظهر إلى ابن قيم الجوزية لأنه والابن ذكر هذا في ذاب المعاد والذي يظهر أنه لا دليل على التكبير سواء للنزول أو للرفع كما قال شيك الإسلام ابن تيمية في جزئه في سجود القرآن وأحكامه قال وَسُجُودُ الْقُرْآنِ لا يُشْرَعُ فيه تَحْرِيبٌ ولا تَحْلِيلٌ هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عامة السلف وعليه عامة السلف وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين أي أن السجودة للتلاوة ليس صلاة لها تحليل والتحليل الصلاة فلا يشرع له التكبير كالصلاة يعني أن يستفتح بالتكبير وكذا لا يشرع له تحليل؟ أي التسليم لأنه ليس صلاة على الراجع لما هو مجرد سجد سجود ومن أجل هذا قال الشيخ الألباني أيضا رحمه الله في تمام المنة وقد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة وفي كثير من الآيات في مناسبات مختلفة فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه الصلاة والسلام في السجود أو السجود. ولذلك نميل إلى عدم مشروع مشروعية هذا التكبير وهو رواية عن الإمام, أحمد رواية عن الإمام أبي حنيفة نعم དྷ� མ ལསས ལསས བསས ལས ཚསས འབས གྱས ཚསས ཚབ ཚབ ཏ ང གོས